احسن الله إليكم صاحب الفضيله وهذا يسأل يقول ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة إذا كان لمصلحة المسلمين رهما ندفع شرهم حتى الزكاة مر بكم في, في تاج الزكاة إنه يعطى منها المؤلفة قلوبهم ممن يرجى كف شره الكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من المال من الزكاة اللي فرض وكيف لا يعطى من المال الذي ما هو زكاد لاجل دفع ضررهم عن المسلمين نعم أحسن الله وهذا يعني من اللي يظنها بعض الجهال موالات ما موالات؟ هذين دارات مدارات لخطرهم وشرهم وشرق عن المسلمين هم موالات نعم